كِتَابٌ لَّدَيْنَا نَادِي عَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَحْ ۖ أَنَّكُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم من نبي كانوا به يستهزؤون، فأهلتنا أشد منه، بطشا ومضى مثل الأوليد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يقولون.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 تويتم علي وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم قريب وإن إلى ربنا لم قالبود وجعلوا له من عباده جزء ان الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَمَ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلَ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيبٌ أَوَمَنِيُّ نَشَأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيدٍ 111. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا 112. أشهدوا خلقهم 113. ستكتب شهادتهم ويسألون 114. وقالوا لو شاء الرحمن ما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 وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُتَدُونٌ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا 114. كيف كان عاقبة المكذبين 115. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 117. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي 118. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا 114. لهذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 115. أهم يقسمون رحمة ربك 116. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضه بعض سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لَ لجعلنا جَعَنلَجَعَ النَّ لِمَ يَفُر بِر وَحمَانِ لِبُيوتِجِم سُقُفًَاِ بِظَّتِ وَمَا ولبيوتهم أذوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقيض لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ سَائِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فُعْدَ الْمَشْرِقِينِ فَبِسَ الْقَرِيدِ وَلَيَفْعَلُونَ الْيَوْمَ الظَّلَمَ تُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبًا نَّبِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَنفِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 116. ربك بما عهد عندك إننا كَشَفْنَا 117. فلما كشفنا عنهم العذاب ينكتون 112. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون 113. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين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 112. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسقون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 114. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَنصُرُكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ لما جاء أعيس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وارء بين لكم بعض الذي تختلفون فيه. تَقُولَ اللَّهُ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيبٌ فَأَقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ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 117. لبعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 119. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين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 111. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون 112. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 113. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 117. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 118. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 117. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 118. <تصفيق> أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين 115. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى لا يلاقون يومهم الذي وعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَفَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشيء شفعت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئلا تهم من خلقهم لا يقولون الله فإن لا يفقود وصيله يرى بئِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ